وقال الله سبحانه وتعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقال سبحانه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 هو من علم الحقيقة وعمل لها وبها ومن أجلها والغافل المسكين هو من جهلها فبات في جهالة وأصبح في جهالة لا يدري إلى أين يصير ولا يدري لما خلقه الله وماذا أعد له يوم القيامة الحقيقة التي يجب على المسلم أن يعلمها ويعمل بها أنه في هذه الدنيا خلق لغاية عظيمة وهي عبادة الله وأن الدنيا فانية زائلة لا بقاء لها فانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن اسألوا أهل القبور هل أخذتم من الدنيا شيء تبعتهم أموالهم وتبعتهم ذراريهم ونساؤهم وعشيرتهم وأحبابهم وأصدقاؤهم وإخوانهم وأعمالهم فرجع الجميع وبقي العمل ولم ينزل معه من الدنيا شيء لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة جنازتين اثنتين احداهما محمولة على الاكتاف الى القبر تقول قربوني قربوني أو تقول أسرعوا أسرعوا ذلك لأنها ترى العمل الصالح وترى نعيمها وبشرها تبشر بها من عند الملائكة فهي تطلب ممن يحملها أن يسرع بها إلى القبر واخرى بشرت بالسوء والعذاب والصخط هل تعلمون أن أول ما تخرج الروح من الجسد تبشر إما بالخير وإما بالشر وهل تعلم من الذي يبشرها ملك الموت أول كلمات يسمعها المؤمن إذا خرجت روحه من جسده كلمات ملك الموت يقول يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وإياكم وإذا بشرت بالسوء وهي روح الكافر قال لها ملك الموت أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى صخط من الله وغضب فإذا حملت على الجنازة أي الروح الكافرة أو الفاجرة رأت سوء المنقلب فقالت ويلها ويلها أين تذهبون بها لا تريد أن تدفن أيها الكريم ميزنا الله عز وجل عن بقية الناس بالإسلام والإيمان عرفنا نحن الحقيقة التي من أجلها نحن على وجه هذه الأرض ما خلقنا من أجل المال لنحوي وما خلق وما خلقنا من أجل الترف وما خلقنا إلا لغاية عظيمة عبادة الله أيها الأكارم عند المحشر يتهامس الناس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يتهامس همس بماذا يهمسون إنهم يقولون جملة واحدة ولها جواب أو عدة أجوبة كم لبثنا كم لبثنا يوم بعض يوم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما هذا أمثلهم طريقه، أفضلهم أعقلهم يقول لبثنا يوم واحد هذه الدنيا التي من أجلها نركض ونسعى ونغضب ونرضى ونفرح ونبكي ونتعب ونشقى يوم واحد قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين هو يسألهم عن السنين سبحانه انظروا إلى جوابهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم هو يسألهم عن السنين وهم يجيبون عن يوم أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين أهل التاريخ وكأنهم متأكدون أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم واستدلوا بأهل العد التاريخ، ثم يجيبهم الله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ثم تأتي العبارة والآية التي يجب علينا جميعا أن ننتبه لها أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَفًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ إذن ما خلقنا عبفاً خلقنا لغاية عظيمة عبادة الله ثم ثم ماذا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ الرجوع إلى الله الوقوف بين يديه الآن السؤال الذي من أجهي الخطبة هل يسرك أن تقف في ذاك الموقف وأنت ترجو عفو الله وغفران الله وصفح الله هل يسرك أن تسمع يومئذ قد عفوت عنك قد غفرت لك قد صفحت عنك أتحب أن تسمعها أيها الأكارم إن لكل شيء سبب وإن سبب حصول العفو من عند الله أن تبادر أنت بالعفو عن عباد الله والجزاء من جنس العمل فإذا عفوت عمن ظلمك وعن من أساء إليك ترجو الله ترجو الله لا ترجو شيئا من أحد ولا ثناء ولا حمدا ولا مدحا ولا شكورا إنما تعفو لوجه الله فإذا كنت أنت هذا الرجل فأبشر بالعفو يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله روية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال يوم القيامة ليقم من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا من عفى عمن ظلمه أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله وما زاد الله عبدا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله يقول عليه الصلاة والسلام يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك إن العفو هو أن تستحق حقا فتسقطه ومنه الحلم والعنات وكظم الغيظ يقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إن كاظم الغيظ والعفو عن الناس بل والإخسان لهم على ما بدر منهم من صفات المتقين الذين عبد الله لهم الجنة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 كان من أشد الناس غضبا يقول صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أي لما كظم الغيظ لم يكن عاجزا عن أن ينتصر لنفسه كان قويا قادرا لكنه كظمه من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور يشاء الحلم والأناه هما رديفان للعفو فليعفو يعفو إلا من كان حليما كاظما لغيظة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم الحلم هو الصبر على جهالة الجاهلين قولوا ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحلم من أخلاق الكبار الذين علموا أنهم إلى الله راجعون الحلم والصبر على الناس خلق نبيل وفضيل وهو يرتقى إليه ويطلب لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم أي مجاهدة النفس على تعليمها هذا الخلق وضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة في الحلم والأنا هذا عبد الله بن عباس يقف رجل على رأسه فيسبه سبا شديدا حتى إذا قضى مقالته قال له عبد الله بن عباس أفرغت يا ابن أخي وكان يسب وكان يشتم أفرغت يا ابن أخي ألك حاجة نقضيها لك يا أكرمة وكان أكرمة أحد أصحاب ابن عباس انظر إلى هذا الرجل هل له من حاجة نقضيها له فاستحيى الرجل ونكس رأسه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه قسم وهو خليفة قسم نطعا على الناس النطع هو بساط من الجلد قسمه قطعه قسمه على الناس فوقع على شيخ من أهل دمشق قطع، فما أعجبته، فقال والله لله علي نذر أن أضرب رأس معاوية، فبلغ الخبر معاوية، فأرسل إليه، قال أنت قلت تلك المقالة، قال نعم انظر إلى ما أعطيتني وهبتني. قال او قد نذرت لله نذرا لن تضرب رأس قال نعم فنزع معاوي عمامته وطأطأ رأسه للشيخ وقال اوفي بنذرك وارفق بالشيخ اخلاق الكبار جاء غلام لابي ذر الغفاري بشاة كسرت رجلها والغلام راعي عند ابي ذر فقال ابو ذر من كسر رجلها؟ فقال الغلام أنا وكسرته عمدا فتضربني فتأثم. فقال أبو ذر لا أغضن من حرضك على غيظ أنت حر لوجه الله. عدي بن حاتم الطائي سيد بن تميم سيد بن طيّ. مطاع ومعروف عدي ابن حاتم الطائي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فشتم عديا وهو لا يعلم أنه سيد قوم فشتمه شتما كثيرا شديدا وعدي يستمع وهو ساكت فلما تعب الرجل وسكت قال له عدي أفرغت يا ابن أخي إن كان من شيء تقوله فقوله الآن قبل أن يأتي شباب هذا الحي فيرونك تسب سيدهم فلا يرضون أخلاق الكبار ينصحه أن يتم مقالته وشتيمته علي بن الحسين لقيه رجل فسابه وشتمه فقام الناس إليه إلى هذا الرجل الذي يسب علي بن الحسين فنهاهم واقترب إليه واقترب منهم وقال إن ما ستر عنك منا أكثر يقصد أنك سببتني وشتمتني وما ستر عنك من حالنا السيء هو يتكلم عن نفسه رحمه الله أكثر مما ذكرت أي نحن أسوأ مما ذكرت اقترب منه وقال ما ستر عنك منا أكثر ألك حاجة نعينها نعينك عليها يا ابن أخي فاستحي الرجل ونكس رأسه فطرح عليه خميصة كانت عليه خميصة هي كساء مربع له علامة أو علامتان وألبسه إياها ثم أمر له بألف درهم ثم انصرف فكان الرجل يقول بعد ذلك أشهد أن هذا من أولاد الأنبياء لأنه علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أمه فاطمة بنت محمد جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من اتقى الله وعلم الحقيقة وعلم سبب وجوده في الدنيا لم يملأ قلبه حقدا على الناس ولا بغضا ولا كرها بل يفرغ قلبه من كل ذلك ويملأه بطاعة الله يملأه بالخشية يملأه بالخوف من الله والمحبة يملأه بالطاعة يملأه بالذكر إبراهيم وهو إبراهيم يسأل الله عز وجل أن يرزقه قلبا سليما ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الأحقاد والحسد والضغينة والشحناء والبغضاء وأن يملأها محبة للمسلمين وودا لهم وعطفا عليهم ونصحا لهم اللهم املأ قلوبنا إيمانا وتقوى اللهم املأ قلوبنا إيماناً وتقوى اللهم املأ قلوبنا إيماناً وتقوى اللهم لا تعذب هذه الوجوه التي التقت فيك ولك ولا تعذب ألسنة لهجت بذكرك ولا تعذب أرجلاً خطت الخطى من أجل رضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم احفظ لنا أولاة أمورنا وحكامنا وشيوخنا أريهم اللهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم اللهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وخذ بأيديهم لما تحب وترضى إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين